التسجيل مئة وأربعة استمع إلى الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ثم أكمله الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم